سُبَاتًا وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنبَتْنَا لنحييه به بلدة لنحييه به بلدة مما يتو ونستطيع مما خلقنا ونستطيع مما خلقنا أنعام وأناس كثيرة ولقد صرفناه بينهم ليذكروا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 هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا وهو الذي خلق من الماء بشرا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 وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفّ به بذنوب عباده خبيرا الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ثم استوى على العرش ثم استوى على العرش الرحمن الرحمن الرحمن فاسأل به خبيرا وإذا قيل لهم سجدوا للرحمن قالوا ومر رحمان قالوا ومر رحمان قالوا ومر رحمان أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا